Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim.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 والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم زاهدة عند ربهم وعليهم عذاب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 السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبرون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيمٍ بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا